islam we islam we islam we islam we islam islam islam نصر الشهداء الخير كفاني مهمة التقصير من الكتاب والسنة فالعنوان جميل حلو لكن القرآن والسنة ما قالت حلو أن تعيش في قال واجب أن تعيش في قال الله عز وجل من مسؤ وعن أعطى من المسؤ قال الله عز وجل فأو ربك فَوَرَبْكَ أَسْأَلَهُ لَمَّ أَمْ أَتْمَعِيُّ عن كانوا السؤال هو السؤال ليس عارف. الآن ما شئت الآن أنت عندك خيار وأنا عندك خيار عندك عيون طالع, فيه. عندك طالع فيه. عندك فيها يتبقى وأنا طالع فيها بيام عندنا الآلام فيها يتبقى وأنا عندك افلام وش مش فيها <تصفيق> لكن عما كان يوم بعد ما يمضي حياتك ثم ثم رحش يشتغل الناس كما يقبله الله عز وجل، أو تكون من العمل طيب ونية خضراء. يكون واحد يصلي جميل حركاته جميلة في الدوابة زاية. إن الزَّمَعَ الْبَصَرَ وَالْمُؤَادِ بيسألنا الله عز وجل عن كل شيء عشان كده الله سبحانه وتعالى لما قال أعطانا الحب أعطاك فرية ومشيئة داخل تحت مشيئة الله تفعل ما شيء لكن قال سبحانه جل جلال علمنا موقفين. أسأل الله عن فدء أن لا يجعلنا من أصحاب مرقف الأول وأن يجعلنا من أصحاب مرقف والثانية قال الله عز وجل أَفَمَيْهُ الْقَافِنْ ياتي عامنا يوم الدين ما عندي مشكله ما عندي مشكله اما قال اعمعوا ما اشفتوا عرفت كيف يجون الناس تسوي اللي تبغى واخطر الواحد تبغى تبغى يسأل عنها أعظم الأسئلة قال الله عز وجل حتى السؤال هذا سؤال يعني مخيط سؤال خطير سؤال لا يبدأ به الله عز وجل قبل أن يشكر النبي عليه الصلاة والسلام وطار رسوله يا ربي العالم كلها تريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم شبعه إلينا أولا وجعلنا أهلك هذه أهل شفاعة قال الله عز وجل في ذاك نوقف الكل ساكت لا يتكلمون إلا من أذنه له الرحمن وقال صواب ينطق النبي عليه الصلاة والسلام الأمة تظن أنها يقول يا ربي هذه أمبة أريد أن أشفع فيها لا أول قضية ينطق النبي عليه الصلاة والسلام والله رسوله يا ربي يا بود تصارع او موثق عيسى قوم صالح لا يقول إن ان ما لهم قوم يا رسول الله وكلنا قطاع وراه بس طالع ما ندري اجتنا هواه اسواني طولنا بط قال الله وقال الرسول يا رب ان قومي ما لهم ان قومي ت القرآن لا هذا نوع من وعى الفجر في نوع إنك ما تتلذذ طعم القرآن ما أتلتذذ طعم القرآن ليش هو لذيء إيه وربي إنه لذيء من العسل لكن طيب ليش ما نحس طعم الله عسل يقول كل هو نبأ عظيم هذا إيه والله هذا هذا إجتماع عظيم كل هو نبأ أنتم أنتم عن المعرقون طب إحنا فراء نافي صلاة لا الإعرام المقصود هنا ذكر الله عز وجل في القرآن وأقوى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن قال الله عز وجل ومن أضل ممن نك وبالآيات إن جماعة من التاريخ لا يطلب العودة، ما في أحد من يقول قل يومين يقولون أصلنا نعرفها صح، ذكرنا بها، كلنا نعرف حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى والقم لله رب العالمين، كلنا نعرفها، كلنا نعرف آية ولي الأمر، قيم الصلاة وراء الزكاة وين صار والكعوين في بيوتكم، نعم عراقيين في المساجد، ولا يكتب بعضكم بعض، كلنا نعرفها، طيب وين المشكلة؟ كيف صيرهم ؟ ظالم وأنا؟ وأنا مذكر بإعيات ربي قال ومن أظلق من ذكر بآيات ربي فاعرض عنها ونسي أعرض عنها هناك أنتم عنه معرضون قال فاعرض عنها ونسي نسي إيش حفظ لا لأن القرآن ما نزل عشان نحفظ أجل نسي إيش ونسي ما ضد ما انت يدا قل للأعمال طيب اشدخل الأعمال فيه اني نذكر يعني ايش دخل اشدخل اني اذكر بعيات في اني ما اعمل واضح الآن لعراض وشك اعراض انك تذكر بعيات بس ما تعمل فيها هنا تكون من أظلم الناس لظلمت مسئوليتك عند رب العالمين نكبل الآية. ومن وتعاملك غير الكلام اللي سمعته في القرآن ايش مصير يقول الله انا سأجعل امر ايش الامر اللي بيجعلها الله انا جعلنا وين على قلوبك الجزء هذا ما هو معلوم يقرأ يسمع يحفر عين هذا الجزء الان الله جعل في شيء هنا جعل الله مصيبة ايش انا جعلنا أكنة أكنة مثل التوابيت تخيل واحد الله جعله وجهة لأظر إلى قلبه شاف يطبق غير اللي يسمع من القرآن كم جعل على قلبه أكنة أكنة مثل التوابيت طيب الأكنة هذه إيش خضيفتنا إنا جعلنا أن يمروه أضرأ بذيك رجليك أحفظ بذيك رجليك الجزء العلي مفتوح لكن هذا من ما تفهم قال أن يفقهوه يعني يدرى وخلص جزء جزئين وخلص عشرة جزئين وخلص وما شاء الله تبارك الله خلص كل هذا قال طيب ليش حسيت فيه؟ ما فيش حسيت فيه إذا كان هذا إذا كان هذا يا جماعة اللي نحس فيه وإحنا نتعرف القرآن قرانا مصابين يسويبا خطيرة فينا الآن واحد يبغي ذوك العصير لو غلفنا الزالة بلاستيك شربنا عصيرهم غموا ضعيفهم تقول لها حالي ولا مروا ما يدري تعطيه ما ما يدري تعطيه ما يوم ما, ما يدري تعطيه خل ما يدري لأنه غلف وقالوا قلوبنا غلف يجب آيات ألد مثل العسل بس. يا جماعة والله لن يذوق العسل من لا من ليس له عيسان ولن يذوق طعم القرآن من حرِم الإمام عشان كده الله عز وجل قال وإذا أنزلت السورة النبي عليه الصلاة والسلام قرأها قدام الناس خروج الصحابة من عند النبي عليه الصلاة والسلام خروج مختلف قال فمن من يعني في ناس جاءت الآية القلب مفتوح أصلاً فدخلت في القلب مباشرة. فمن من يهون أيه سألو بعض بعض قيكم إيش المشكلة وقام قرد إيش المشكلة إيش تسأل إيه هذه عندنا عشان أسمع نحس لكن اللي القلب مفتوح ينفث كل ما سمع عاية تغير عشان كده الله عز وجل قال فمن من يهون أيه مجون ما يبدأ المشاعر اللي فيه ما هي بس قاعد فاضت على غيره فقام يسهل فمنهم مينكم أيكم ما يقول أيهم زادت يعني القضية أن المفروض أسمع القرآن يزيد عندي شيء المفروضي إذا ما زاد فيه مشكل وأنت وأنا مسؤول على حل هالمشكلة. نسمع ونعلم نسمع ونعلم ما نطبق تقفل في قلوب خلنا نسمع ونطبق ونرجع ترجع القلوب أيكم زادته ماني إيمانا فأما الذين زامنوا بلدتهم إيمانا طيب حبيبي الغالي الرؤان هذا وين مكانه فوق وين نزل قال الله عز وجل نزل لي الروم الأمين مواقف بلسانه وشفتين وعينيه أذنيه وقدميه وين يروح القرآن؟ جبريل يقرأ. القرآن وين يروح؟ قال نزل يروح للدين على قلبه. هذا مكان القرآن. إذا راح العين مكان ثاني تحس إن كلام هذا كله كلام فاضي. إيش قاعد يقول القرآن نسمع كل يوم نقرأ ما صار عندنا شيء إيه؟ لأن ما راح. ما راح للمكانه للمكان الذي أصبح تنزل عليه قال الله نزل منه الأمين وعلى قلبي كم لتكون في المسؤولية بعدها ايش المسؤولية اللي بعدها لتكون من المنذرين هل هي ثلاث عناصر القرآن ينزل قلب يستقبل مسؤولية فتنذر بهذا القرآن هل هذا الكلام بس من كسوة الشعراء؟ لا، هذا الكلام مقتدر في القرآن. مثال ثاني، اقرأ صدر سورة العروة. أَيْنَ ٱلْعَرْوَةُ فلا يكون فلا يكون وين المكان أنت به يخرج أنت به قفة فلا يكون في صدرك إذا نزلهم قفة هي ثلاثة لازم تكون إذا فقدت اللي فقدت في النص فقدت كل شيء فلا يكون في صدرك فلا يكون فضلي أنا بسمع وحفظ وحفظ لا هذه كلها أدوات شمتهم صنفة فلا يكون في صدرك أخرج من هذه ثنتين ما الثالثة؟ لتنذر به إذا دخل مسؤولية مسؤولية أن تنذر بهذا القرآن لتنذر به وذكره للمينين ما لا بعدها؟ واحد يقول والله أنا ودي أحسب الأشياء هذه اللي بعده تعلمه كيف تحس؟ اتبعوا ما قالوا اسمعوا احفظوا اقرأوا لا اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم القرآن هذا العظيم امتدحه أقوام من غير البشر لن نتكلم عن البشر أقوام حمل مسؤولية بمجرد أن سمعوا القرآن. منهم أروام يعيشون معنا بس ما نشوفه الجن أول ما سمعوا القرآن فهموا إيش مقصود لأن القرآن يوضح الناس اللي يحلون هم أمته أيا كانت هذه الأمة أيا كانت هذه الأمة حتى لو حشرات حتى لو حشرات حتى لو طيور حتى لو طيور ندخل في القرآن أول ما حضر الجن وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن نفر من الجن قال النبي عليه الصلاة والسلام قاء يصلي في وادي نخلة يصلي ما في أحد يشوف إلا الله عز وجل ثم الضرد الناس خرد أهل مكة وطرد من الطائف ورجع وقف في هذه النخلة وبدأ يقضر أهل آيات العظيمة الآيات العظيمة هذه ضربت في قلوب أقوامه أقوامه حضروا ما كفاه المكان الله عزيزي يقول وأنه لما قام عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قام بعض. لما سمعوا القرآن قال الله وإذ صرفنا إليك نفار من الجن يستمعون من القرآن فلما أحضروا خذنا نقارن أنفسنا في حضور القرآن وحضورهم فلما أحضروا قالوا أنصدوا أنت الآن في السيارة مشابه القرآن ورنا الجوال وتكلم القرآن يشتغل عادي لأنك أنت ما غدرت هذا الكلام العظيم خلي الأعيان كن تينطق من زجل تشوف القرآن بالتلفزيون شفاه والعالم قاعد صولف عشان كذا يا جماعة الكتاب هذا عزيز وإنه لكتاب عزيز والعزيز من البشر إذا جئت وأكرمته يكرم وإذا تركته ما يسأل عنه عزيز عزيز يدخل معنا شيء ما تحس طعمه يدخل معنا أي شيء ثاني أغاني ما تحس طعمه وأنت الحكم هو يغنيك عن كل شيء والله لو تحس طعمه يغنيك عن كل شيء شوفوا الجن لما سمعوا طعم القرآن لكن شوفوا الأدب مع كتاب الله عز وجل فلما حضروا صار يسكت بعضهم بعض واحد يقول اسمع هذا الكلام لا يقاطع والله إنما يقطع لما دخلنا لم يدخلنا قطعات قال الله فَلَمَّا هَضَرُوا قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا هُضِيَ شوف الأدب، قاعدوا، لين انتهى القرآن؟ فَلَمَّا هُضِيَوا وَلَّوُوا ولو انزل قلوب استقبلت استقبلتك وَلَّوْوا إِلَى قَوْمِي المسلمين، والله كان إنجاز، هم كفاً لا أعظم منها مؤمنين لا أعظم بدرجة متقين لا أعظم ولوا إلى قوم إيش منذرين وهو إذا رأيت نفسك تذكر بالطرآن فهذه بشارة لك أنه وصلك لك إذا رأيت أن تجلس مجلس تقوم وما ذكرت في آية ولا ذكرت في حديث تعرف أنه في مشكلة عنه طيب ابن غالي هذا الجن الآن ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا كانوا رايحين حاسين الدنيا كلها سحر وزنا وبلاهو والوسواس للناس وخدمة وتفريق بين مال وزوجة ثم ولو إلى قومٍ درين أول ما شافوهم قوم قالوا أيش اللي تغير تغيّر سمعنا تغيّر حياتهم نظرتهم للدنيا قالوا يا قومنا إن أيش اللي غيرتكم إن سمعنا سمعنا وتغيّر طب إحنا سمعنا كم مرة؟ هم سمعوا مرة واحدة بس مرة واحدة وغيروا كل شيء احنا سمعنا كم مرة وكم غيرنا من شيء قالوا سمعنا يقول احنا متغيرين الان ليه؟ غيرتوا انا سمعنا كتابا طيب كل العالم سمعت كتب تغيرت سمعنا كتابا انزل باعد موسى انزل مصدقا لما بين يديه اش فيها الكتاب قال يهدوا الحق حق. كل شغن باطل. هذا يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا تعالى الله ثم بدأوا ذلك بل على الأقل الجن مكلفين فيه جيد حيواناتها حست المسئولية وذكرها رب العالمين قال الله عز وجل وتفقد الطير جاء سليمان مع الجن والملك تفقد الطير فقال ما لي ألاقى الهدهد أم كان من الغائبين لو عدباً والله لو يجي لا أقطع لا أعذبنا وعذابا شديدا أو لا تبهنمه او لا ياتيني بسلطان مبين فمكة غير بعيد الا السواد جاي له ونزل مكة غير بعيد بدر رفع راسه الطين يكلم سليمان الذي آتاه الله ملك لم يعته احد من العالمين ما قال الله والله استسامعني ان قال قال بما انت تحط وجئتك من سبب أنا ما كنت في البساتين اللي حولك كنت زعلان تحسبني في البساتين اللي حولك أنا جيت من سبا بلا بأي يقيم إيه أي شيء وجدتم يتكلم عن نفسه هو حاسس مسؤولين وجدت إمرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم طيب وين المشكلة وجدتها وقومها أي فيهم يسجدون والله رأيتهم وضعين رؤوسهم في الأرض عشان الشمس من دول وسيها ليقوم الشركاء قالوا اننا وحصدتهم عن السبيل هدهد مستحضر المشركين ومسجدين غير الله يقول قصددهم عن السبيل وهم لا يعتدون طيب ايش قالوا الا الله يسجدوا الله. سبحان الله طيب انت ايش علاقتك يا ولا شمس ولا قمر ولا شمس طالب منه. تدعو لديه. لا طيب أحد قال لك من دعاء الأهدى كان لهو من الخير؟ لا أحد قال لك حسنة؟ لا أحد قال لك جنة؟ لا أحد وش تأخذ صح الحين بيعطيك القرآن دي أنت بس أسألك بجد الجواب قال ألا يسلمه لله لله ما يعتخيل الهد أن بشر خلق ربي وأجر الدماء في عروقه وحرك أنفاسه وحرك أطرافه وج سمعه وبصره ثم يسجد يحط رأسه تحت بغير الله أبد عليه قال ألا يسجد لله الذي إيه الذي ليش إيش أحقاد إيش أحقاد معطيك زين سيارات وملابس لا قال ألا يفضل لله واعدك بجنة؟ لا بحسنة؟ لا أجل إيش؟ إيش اللي حارق قلبه؟ قال ألا يفضل لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض أنا أطلع مع زرزقة السجقة صباح ومع بزوء الفجر أطلع ما أدري ولا أعرف وين باكل ثم الله سبحانه ينزل شو السحاب الثقال وينزل المطر ويشق الأرض شقًا ثم يخرج لي حبًا ثم أشبَع بفضله كيف لا أحمد أمدي الله أكبر. عشان حبتين قم حس إن عنده مسؤولية تجاهدي وعش تدروه الرئة يتعب عليه قاعدين يجبيه ويطيح عشان حبتين قمح أحس بمسؤولية بتعبيد الخب والخالق أجلو أعطاه بخلنا ربي جلسات وبيوت ومكيفات ايش يسوي لو بعدها الله بيه حسن ايش يسوي؟ هذا الأمر الحسنات في النهاية بيكون بيكون تراب لما قال له سليمان عليه السلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين المفروض لو واحد فينا يشتغل يقول بعد هذا جزائي قاعد أشتغل ذيكم الا ما على بقى ولا ما مساكين المفروض نحن نشتغل بالمنه هم يحتاج لا ما يحتاج هدده فاعم صح قال ألا يسبو لله الذي أخذ الخب قال سأنظر وأصدع تأم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا تألق عليه المفروض شو وتضع السليمان أنا أشتغل الحسنات حسنات أحمد ربك جبتكم الرهبة وأم أحد من البشر اللي عندك اليوم حسنات خليه يروح صح ما راح مغررتها الشبع اللي في بطنه ما نسيها للعصر إحنا كم شبعنا طيب راح وتابع اللي تابع أبشر الله الأسبوع الماضي ما أقرأها استفيد شيء السُّوء الماضي لاحظت ملحوظة عجيبة في قصة الهدوء إن عمل أكثر من كلامه إحنا كلامنا أكثر من عمله هو راح وعمل ثم تكلم شوي الله وعمل إحنا تكلمنا كثير وما عملنا وتكلمنا كثير ما رفع صح فكلامه تلين معدود عن عصابة لكن أفعاله رفع طيب تعال حبي الغالي ليش الله ذكر السبب ليش؟ ليش الله حدد سبع؟ شوف الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب ما يضيف حرف إلا إلا له دلاله. الله يقول سبع. اختار سبع من الكور الأرضية ليش؟ لأنها أجمل بقعة في الدنيا. من اللي يقول الكلام هذا؟ ربي سبحانه يقول لَبَدَّ كَانَ يَسْبَرُ إِلَى مَسْكَنِهِمْ آنَى يُقُول أصلا بلدهم معجزة. إذا الله وصف بلدنا معجزة أجل نفكر كيف الآن لو يقول واحد فقير يقول فلان تاجر لكن لما يقول واحد ملك فلان تاجر تعرف أنه الثانية فالله إذا كان آية يقول بلدتهم معجزة أصلا إيش ريها يا رب يصفها لنا وأنا واقف أشوف؟ في بسبع إيش يشوف قال لقد كان بسبعا في مسكنين جنتان. إذا خالق الجنان يصف شيء لأنه جنان لا يعرف أن القضية خير من صور جنتان عين وشمال طيب الواحد يسأل نفسه يقول له الهدهد هذا لما رأى الأنهار تجري ورأى الثمار يعني إيش تحب فيه عند الهدهد أنه يشوف نهر يشرب منه وشجرة يصلح على عش وتمر يأكل ما كنت شارب نايم الحمد لله صح لكن كل الطيور مرقت واكلت شربه واحد الا هالطيور عشان كذا لما تشوف هدود اقسم بالله انك تحبه في الاكل والله ودهد ودهد في مدعه المستشفى عندنا يشربون به مر والله اني احبه لله يذكرك بالله عز وجل الطيور اللي مرقت طيب الواحد يا جماعه في لما يروح يسافر البلد بيروح مكان يجيبوا عندهم عندهم عندهم ذاتك مستعمرو تبدأ الهدم شاف الجماد كله لكن لما رجع ما قال عندهم سليمان أنعام وجنات في شيء عنده أهم قال وجد في شدك عندهم لازم يعدل سبحان الله احنا لما ندخل أسواق ونشوف أزياء ومنكرات لما نرجع نكلم الناس في أزياء وتخفيضات طيب في منكرات لازم تحل فابكري في حال تجيبين معك عشر وتوزعينها مضويات وتوزعينها تنصحي فلان وفلان أو تنصحي فلان وفلاني بصحب فلان إذا أنتي لازم مسؤولية أحبك تفضلة الله عز وجل أعطى الهذب إيش أعطى الهذب أمور أول أمر أن الله عز وجل ذكره في أعظم كتاب هذه ميزة يقول ابن القيم وأعلم إذا ذكر الله أحداً في كتابه فاعلم أن الله يحبه يحب يذكره ويضيعه يعني والله أن الله يحب الهدهد. طيب الهدهد هذا هو الوحيد اللي كان مهدد بالقتل صح من بين الطيور كلها وحشوا وعثمان جنوده من الإنس وجنوطين الوحيد اللي مهدد بالقتل هو الهدهد وهو الوحيد. الذي أخبر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر أصحابه أن لا يقتلوا أي وده. سبحان الله اللي داتل دي عن الدين واحد اللي حفظت الشلالة كلها وكان أبوهما صالحا الأمر الثالث أن الله ظرفه مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام وله نملة نملة شافت سليمان عليه السلام جاء ويمشيه جنوده وقومها طيب أنت في رلحانك وخلاص لا، يا أيضا النمر مسؤولين الله يحب اللي عنده مسؤولية اتجاه الناس لو كانت حشرة سترة يا أيضا النمر ودخلوا وسعك ليه؟ لا يحتمنكم سليمان وجنوده ثم تتعذر لأنت الله لا يشكر الله يا جماعة إذا الله ذكر نملة في عشان عشانها حملتهم قومها فهل يذكرت الله عن يركوني عندنا إن عملنا عمل ختاما الأحبة الظلام وأرجوك أو طفل ينفخس أنا ما عندي واحد ها أحبة الظلام حتى نعلم من من أعرض مسؤولية من عندنا المسؤولية التوحيد وأنا سأقول لك بسرعة بحذن الله عز وجل حوار دار بيني وبين مشركيني في هذه في هذه البلدة في هذه المدينة بالذات في شهر رمضان الماضي. جاني رجل بلغاري قالوا لي أنه يسأل عن الإسلام يا جماعة كتاب راضي والله دين عظيم وكتاب راضي جاني لي يسأل فقال لي مستحي يعني والله العظيم أجماعة من وجه أنه تشوفك بأس أنه يسألني ليد الخير في ناس يسأل للجذاب هذا يسأل ليد الخير فقال لي ما عليش يسألك بكل قلب وما عليش يسألك أي شؤال قلت تسأل لي ليسو قال ما تزعيد أبداً أي سؤال. قال قالوا أنتم ليش تتعلون إذا قلنا أن عيسى ابن الله تعالى الله عم الله كبير كلمة كبيرة يقول الله وقال ابتخذ الرحمن والإله قال ابتخذ الله والإله تحسنها بسيطة يقول الله لقد جبتم شيئا إدر إيش إش كبر الإدر العظيم هذا إش كبر كبر إيش قال لو ترحت الكون يعبر واحد في الأرض قال أن لله ولد لو تركت الكون يعبر قال تكاد السماوات ويتفطر تتشقق السماوات وتنشق الأرض وتثور الجبال كل هذا يا ربي ليش؟ وكل الجباء فطيح ليه؟ قال أن دعو برحمنه ولا دعو طيب لكن عندي آية في القرآن تقول والآن الجاذب واحد الكتاب إلا من التي هي أحسن له طيب أنا بجاوبك بس ممكن أسألك أنتم ليش تقولون أنه ولد؟ عشان أعرف إيش دليلك عشان أود عليك قال لي أنه عندنا في الإنجيل عندنا ولد من أم دون أب قلت ممتاز حتى عندنا صورة كاملة باسم أم وأنه ولد من غير أب قال لي قلت طيب هل هذا هو الذي جعله الله تعالى الله على قال واحد ولد قلت والله إنك ذكي لأن هذا عقل المهنين عند تحديد منطقي كل الناس أم أب أم أب أم أب إلا هذا عليه الصلاة والسلام يجب أب دون أم, أم دون أم يطيب إذا كان هذا السبب الوحيد اللي جعله ابن الله أنا بعطيك مثل في القرآن وعندكم في الأنجل ينسف ينسف عندك القضية سأثنى عنها إنما ذل عيني طيب هذا ما عندهم ولا عندنا طلع لي هو أصعب هل هو ابن الله قال لا شلون قال I have encountered في ما ذكرت فيها قال طيب لكنه يخيف موتة قلتكم تعرف وهذا عندنا بس أصعب ما هو اللي جعله عندك أطيله توحيد لأن أحد لم يذكر إلى قلت له طيب موسى الله إلا له الأمه له قل له الطيب عندنا في القرآن وعندنا في الج وعند اليهود في التوراة أن موسى عليه السلام فعل أعظم من ما فعل عيسى, عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام مش سوى روح كانت موجودة في شخص أخرجه الله بإذنه ثم سقط الشخص ثم أراد الله أن يعيد الروح على يد عيسى بن مريم صح صح. موسى عليه السلام فعل أصعب من هذا. موسى عليه السلام حول كائن حي عصف نبات إلى كائن حي حيوان ثم نفخ فيه الروح ما كانت موجودة أصلاً ثم تحركت. من أصعب موسى وعيسى؟ قال له موسى الطيب ورد الله قاله. قال أنا في حياتي ما عندي الشهادة ولا أدعي. في واحد أمريكي، هذا البلغاري الأمريكي واقف بعيد ويتسمع من بعيد والله يا جماعة حشوق في عيونها الشرق جاء السلام وهو كده قال المطوع يخرب علينا خوينا فقعد طول صوته طولت صوتي عشان جاء فشوي جاء فقال الله ممكن أسألك سؤال؟ بإنه تعدد قلت ما عليك شيء قال ولو محرج حريك؟ قلت، ولا هم حريك من أحسن عيسى ولا محمد؟ اللهم صل وسلم على محمد. قلت له أنت عندك مين أحسن؟ من عيسى؟ جماعة لا مخاطرهم والله ما في الأطراف. النبي عليه الصلاة والسلام سأل حسين بن أبو عمرو، وشجع قال كم بلا أنفع؟ قال سبع قال وينهم؟ لعيسى في عامك إحنا عام فقلت له من أحسن عندك؟ قال الله أنتم عندكم من أحسن قلت لا عليك جاوبك بس أنت عندك من أحسن قال عندي أحسن؟ لا أنت عندكم أن عيسى أحسن محمد عليه الصلاة والسلام قلت ليش؟ قال كم ذكر عيسى في عام الله؟ كم ذكر؟ ها؟ 16 مرات وكم ذكر محمد عليه الصلاة والسلام؟ كم؟ 4 مرات <تصفيق> يا يأشف حتى عندك الحفظ الآن عيسى أحسن من محمد قلت لي أنه مذكور أكثر من الإنسان قلت والله أنك ذكي أجلت وأزع بشرك أن الشيطان أحسن منهم كلهم كل يوم لا يوجد صفحة بها الشيطان بكل القرآن وفرعون أحسن منهم إذا كانت قضية بالكتب سكت الشاهد يا جماعة اختصار للمرضوع فأس الله يعيدنا على اختصار قضية المسؤولية نصمت مسؤول على الدين اللي جا قال لي طيب أنت كيف تقنعنا بدين ما في مساوات وظلم المقهى هاي جماعة في مساوات ولا ما في في مساوات بين الرجل والمرأة اللي يقول فيها الفعلان ما شاء الله تبارك الله طيب تاجون تراش عموم صلاة النساء في مساوات في الحسنات أما مساواة مطلقة ما فيه لا تحاول تمييع الدين الدين قوي دون قال الله عز وجل في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يعني مساوين متساويين لا ما فضل الله به بعضكم على بعض رجال نصيبهم مكتسبوا والنساء وللنساء يصير في أمور والله ما تلحق المرأة أحسن منك بمليون يوم وفي أمور رجل أحسن منك بمليون يوم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل قال أيو الناس أحب بصحبتي قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ طيب أبوي مسكين ضعيف اللي صارف على أمي ودافع مع أمه ومسكن أمي وأمكن أمي كم لا؟ قال ثم أبوك كم خمسة وسبعين مرة واحد خمس خمسة وسبعين مرة خمسة وعشرين للرجال في مسوات ما في مسوات لكن تستاهل إيه والله تستاهل عشان كذا ما في دين في العالم قال لي أصحابه والبع إن قدمها يقول روح عند رجلها لها مو عند راسها إن قدمها فتم الجنة في الدين عطاء مرة كده؟ لا الشاهد قلت لا صحيح أنت صادق ما في مساواة في الدين على إطلاقه ما في قلت المساوات عدل ولا ظلم قال المساوات عدل قلت بتأكد ما ذا الكلام أنت ما غير الكلامين قلت ممتاز أجيب طالب في الثانوي في الابتدائي وطالب في الجامعة ودخلهم وأصوب معهم بالعدل نفس الاختبار الجامعي ونفس القاعة ونفس المراقبين ونفس المصححين ونفس كل شيء عجل ظلم قال له ظلم قلت ليش مهمتر تقول مساواة في كل شيء عادي قال له لأن قدراتهم مختلفة قلت ممتاز جابك الله إذن أي مساواة بين مختلفين ظلم عشان كده قلتنا إذا كانت المنطة تعمل 12 ساعة ورجل يعمل 12 ساعة من أقوى جسدية من أقوى من أقوى يا جماعة جسدياً ومعناها أنها يحصل كل شيء من أقوى الرجل طيب من اللي يعترين كل شهر أسبوع دورة شهريه تضعف من رضعه الجسدي والذغني وتغير الهرمونات ويضعف أكثر من المرض مين اللي فيهم يحمل وهنا على واحد وتعب ها أخ الله ها المرء طيب من اللي بعد الحمل والأولادة عندها نفاس المرء من اللي في للدوام الدوام يدرم عيانها في البيت، المرء يا ظلمة كل هذا الضعف وهذا لا يجي ولا يحمل ولا دور ولا عنده أي مشكلة وتعطيهم نفس الراتب يا ظالم صح ولا لا تعطيه نفس الراتب يا ظالم مرء خلقت أنثى أزيلاً ماريها نعومتها وتخليها وتعرضها مع الشرطة ومع الجنود اللي في الداخل المجرمين يا مجرم قلت لها عطني دين في العالم مو دين عطني أي مؤسسة في العالم حكومية ولا إيجارية ولا أهلية تقدر وضع المرأة في الدورة الشهرية وتقول لها أنت تعبانة تغير عندك الوضع خذي إجازة سبوع كل شهر قال ما في قلت إحنا عندنا في الدين نعطيها يعطيها الله عز وجل إجازة من ثاني أركان الأشهر عمود الدين يترك هذا الرجل يترك طيب بصرق خمس دقائق لا لا مقدرين وضعك وتعبك أبدا إنس سبحانه أركان الدين الخمسة ثلاثة منها تطلب مجهود عملي حج صيام صلاة كل هذه مقدرة ألمانها في وضعها هذا نقولها لا تصليم ولا تصليم voi tapahtui. Tapahtui. Voi tapahtui. Voi tapahtui. نحو من طوفان قبر إلى عسوب إذا بسويت ولا معناه أن الصحابة وراءنا إلى سماواتنا هذا جائز الحمد لله وصل الصلاة والسلام على رسول في ناس يطوف على القبر ويقول أنا الشيء كله معقد أنا أطوف على القبر أنا ما أعرف الطو أعود الله عند القبر صح؟ وسمع الواحد من جماهي الناس السؤال هذا قال يعني أنتم مغفلي إحنا لما نطوف على القبوب إحنا ما نعبد إحنا نعبد الله إحنا لما نطوف على الكعب إحنا نعبدها إحنا نعبد الله ما شاء الله عليك يا تعال أفهمت الأمة فقلت قلت له أنا إذا سألني الله عز وجل قال لي ليش أطوف بالكعب أقول أنت يا رب سبحانك قل وليطورون من جلاتيق. لكن أنت من اللي قابل طور عن قمر العديد الله قابل أنا لما يسألني الله عز وجل أقول له أنت يا ربي سبحانك قلت وما آتاكم الرسول فاخذوا والنبي عليه الصلاة والسلام طاف حول الكعبة ثم قال خذوا عني. مناسككم أنت من اللي قالت عند القبر خذوا عني مناسككم واضح يا جماعة لأن قضية الشبهات وتعالي هذا مثل هذا البيت متنربة لا أقول أحل الله الضابط فيها هي اللي الله أمر فيه فعشان كذا حدثي الآن أثنى لما يتسوى أفعال عندنا ثم يخدعوننا بكلمات من غير دليل نحن يا جماعة نظل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت بكم ما أنتم سببه شوفوا الضمان لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة فأي شيء يقول لك واحد كذا ما فيها شيء بلأتيها هل أمر الله فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه ولا تنقل في شيء أنا ما عندي إلا يا من الله يا من رسول الله عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر دين فالجلد الله أحدكم لا يأتونك بمثل إن نجيناك الحق وأحسن تفسيره